يا البلا يا البلا اشرافت عل بني ظلم شي السجيه يا البلا يا البلا يشربك ما خلق بقعة مثلها كربلا كربلا دولة لحسين الشهيدة اللي جي علها كربلا كربلا تقدمت لبدم أبو الأكبر قبلها جربي لا، جربي لا قطعة من الجنة نزلت على وطيان سلام يا ظلم شي المسيح يا الرب لا يا الرب لا هاي من بعد الى الشعه دي يا, يا, يا الرب بس إله الكون والهادي عرفها كربلا، كربلا كعبة الأحرار وادي الغاضرية كربلا كربلا أشرف ترابلي يضمش شفاء ترابها ومن الله اي الله او صارت لنا حجره فاض هي البدايه الله جنبنا او تبقى من شر رايا الله جنبنا اي دوله لا الاسلام بس جعفريا يا ابو بلا يا ابو بلا دم مليح سن واهل بيتها لا يا ابو بلا ام طه عبد الله الراضي وشيدها يا ابو بلا وعي يا ربيلاء الحماها يا ربيلاء يا ربيلاء هل كبل هل كبل خضر الهاشمي العشمي يا بلا يا, يا بلا اشراف تراميل ظلم الشمس ستيعه هاي من بعد الاشعه هدي يا كربلا يا بلا صباح اورزيا نبا صبحت مجدها عنا وصار ضدها كربلا بلد للشيعة ويدي الله بلدها كربلا كربلا باسم الله والهادي نبيا كربلا كربلا أشراف ترابلي ضمش اتعلّت بنوح الأرامل وليت أمام صارح شامخ يهتف بثار الإمام ويبقى عنوان الوفى اليوم القيام ضحّيت على ترابها نفوس الأبي الحسين، حسين الشاعر أبو علي الناصري